السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشهر في خلق الله أجمعين. لبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد حبة الخضرة فحياكم الله وياكم وسدد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطايا وخطاكم. وأسأل الله جل في علاه أن لا يصرفنا من هذا المكان إلا وقد قبضنا كلنا. وغفر لذنوبنا كلها جلها ودقها أولها وآخرها وأسأل الله جل في علاه أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله كله لوجهه خالصا وأن لا يجعل لأحد من خلقه البشر الضعفاء حبا وذا نصيب فمن أراد أن يتعب بلا فائدة فليرائي ضعيفا وهذا القرآن الذي أسأل الله جل جلاله أن يجعل الله هذا الكتاب ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزابنا وذهاب هممنا وغممنا وقائدنا إلى جنات في جنات النعيم هذا القرآن نزل به الروح الأمين على قلب محمد عليه الصلاة والسلام جاء في هذا الكتاب أوامر وآيات وقصص تعلم هذا الضعيف المسكين أن لا يعلق قلبه بضعيف المسكين. عنوان هذا اللقاء قلب يتدبر أسأل الله جل جلاله أن يفتح أغلاف قلوبنا لأنه والله ليس بوسعك ولا بوسعي ولا بأموالنا ولا بأنسابنا أن نفتح القلب يقول ربي جل جلاله وأعظم الكلام وأجل الكلام وأقوى الكلام وأثقل الكلام هو كلام الله يقول ربي جل في علاه وَإِنَّهُ هذا الكتاب وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ قبل أن ننتقل الآية التي بعدها تعالك ما هذا كلام حبيب الغالي يقول النواس من سمعان أحد أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام سمع هذا الحديث الصحيح من النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي شفت القرآن هذا كله من الفاتحة إلى الناس ما في ولا آية نزلت إلا انطبق عليه هذا الحديث كل الآيات قال إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي يعني آية تنسب ما بعد قال رب العالمين سبحانه قال أخذت السماوات السبع رعدا قام الترتعج السماوات اليوم الجماعة اللي زال في الأرض سبع رعد ويشوف الدمار والمصائب والعوائل والأيتام وكم رملت من نساء وكم هدمت من بيوت زلزلة بسيطة في الأرض مد سواء نشوت في الماسلة تحس بالكلام اللي بينزل اللي بيقال ما بعد نزل قال أخذت السماوات السبع رعد صدقونها مثلًا هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح. قال أو قال رجفة شديدة يعني ما بأي رجفة السماوات السبع الطباقة ارتجت ما بعد تكلم رب بالوحي قال فيتكلم الله بالوحي جل جلاله تكلم قال أي آية قال فيخر كل ملك في السماوات السبع سجدا لله كل ملائكة في ثمانية منهم وصفهم لنا النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند أبي داود وعن طبراني في الأوسط قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه قال أذن لي يعني الله عز وجل سمح لي وأذن لي أن أحدث عن أحد الملائك من حملك العرش واحد بيصف النبي عليه الصلاة والسلام لنا الآن الملك قال ما بين شحنة أذنه إلى عاتقه قسل المسافة من أذنك لن كتفك هذا العاتق هذا الأذن قعدنا بين شحمة ابنه إلى عاتقا بسيره 700 عام يخطط فيها الطير يعني الطير يتحض من كتف ونموثنا ويجي بعدنا اجيال لغايه مئاتنا وموتهم وأجيال يعني واحد من من الحين في عام كم 1400 طيب واحد الان في في عام 600 او 700 سنعمية عجلية طير تحرك وتوه يوصل الآن هذه مسافة بين شحمة علم ذاك الملك وكتفه وعاتفه هذا يطيح تحت يسجد كل الملائكة تسجد إذا تكلم الله بالوحي جل جلاله قال سيكون أول من يرفع جبريل عليه السلام قال فيسمع ما قال الله عز وجل قال فإذا نزل من السماء السابعة إلى الساجسة إلى خامسة كل ما نزل سماء جاء أهل الآية قالوا ماذا قال ربنا من الصعق ما ما شو الشلسات قالوا ماذا قال ربنا قال قال الحق وهو العليم الكبير سبحانه فينزل وهذه القطة الآن وهذه الآية تعلمك لزولنا وإن لو لتنزيم ربنا نزل بالعالمين نزل بروح الأمين شعرها الآيات اتقال إنا سنستي عليك قولا تقيلا نزل بروح الأمين وين هذا وربط الصلاة وين نزل وين نزل يا جماعة أحبة شوين نزل وين نزل النبي عليه السلام إما أن يتلقى الواحي بفوق الناقص فتخر الناقل قال أحد الصحابة إنه لكان ينزل عليه الوحي وهو على دابة الأصوأ فتخر فتفق بالأرض قولا فقيا آيات نازلة تطيح الناقل أو أن عليه أسلم واقف أو مع عائشة أو المهم واقف قائم جالس عليه الصلاة والسلام ما نزل القرآن على أبناء أنه يا جماعة لازم نفهم القضية هذه قبل نصم وضوع أصلا لأننا يا جماعة وصل القرآن لأذاننا كلنا إلا إن كان بيننا أصل لكن القرآن وصل النبي عسرم ما وصل القرآن لأذنان وفي هذا الضلالة يا جماعة عشان نعرف وين المشكلة عندنا بزنحلة إن شاء الله ونستعين بالله عز وجل قال الله عز وجل نزل بي روح الأمين على قلبك ما ما سمع أهني معسلم ليش على أرسل بك جماعة هذا المكان القرآن كل آية حسيت أنها مرت عليك سواء سماعا أو خراء أو ما حركت فيك شيء تأكد يقينا أنه والله ما المثل فيك ما أخرى في المكان عشان كذا لكذا يحده لأننا نقرأ اليوم ثم الواحد إذا نسى وين وقف يمكن يرجع خمس طفحات ومن يفاجأ في آية بعد خمس طفحات لا قال هذا صح هذه اللي وطرت قلبك الباقات كلها ما وطرت عشان كنت ناسيها واضح يا حبتي هذا كمية ترجمة نعاني منه فالقرآن لازم نعرف وين المكان يا جماعة الحين الحبيب الغالي نتكلم يوم ونسأل ونتناقش وين مكان الذوق تبغى تدوب شيء وين مكان وين مكان وين مكان حبيتي؟ اللسان صح ولا لا؟ يعني لو الآن أجيب لك أية أية طبق أو أية عصير وحط ع على, على يديك ما تحس الشيء صح ولا لا؟ طب لو حطيته على خدك ما تحس الشيء؟ على راسك ما تحس الشيء؟ على وجهك ما تحس الشيء؟ ألين يوصل لسانك صح ولا لا؟ تبدأ تحس الطعم ها؟ تخيل لو اللسان هذا مغلف مغلف نازلي مغلف وعطيتك كاس ليمون وكاس عصير وكاس عسل وكاس مر وكاس حامض ومالح كلهم عندك سوا لأن مكان التذوق مغلف إذا كان لا يذوق العسل من ليس له لسان أجل والله لن يذوق طعم القرآن من حرم لذة الجنان القلب هذا لن يكون مفتوح عشان كذا الله سبحانه وتعالى ما يذكر القرآن في قضية دبء إلا القلب دائما يذكر هذا القرآن معه القلب القلب القلب إذا ما حسيت شوف قلبك إذا ما حسيت شوف قلبك عشان كذا الناس اليوم يجمعوا شو قال إذا شاف أحد يفسر الشيء قال الله وش أحسن كتاب تفسير صح القضية مين قضية كتاب تفسير قضية زي اللي يقول وش أحسن نوع من نواع العسل يقول له أنت ما عندك لساني شو يتدور أحسن عسل صح؟ طحلنا لها يا جماعة يا جماعة واضح المثال واحد تدور أحسن نوع عسل وهو ما عنده واحد عنده الخلايا الحساسات حتى في الشم معدومة الله عز وجل أوقفها عن يروح يدور أحسن ريحة عطر تقول له ليش أنت أصلا ما عندك فقلنا لها واحد يا جماعة مقطع رجليه ودور جزمها زلكم الله نقول لأنت لا, لا تدور احسن جزمة واضح المثال يا جماعة لا ندور كل تفسير الحين الحين خلنا ندور كيف نحل هالمشكل اللي عندنا هنا طيب يا جماعة قال الله عز وجل <تصفيق> كتابٌ كتابٌ منزِلَ إليه فأول قضية تركز عليها لا تدور تفكير فلا وين المشكلة فلا يكون في صدرك عم شي هذا المكان. فلا يكن في صدرك حرج مني لتنذر به وذكرى للمؤمنين من كان عدوا لجبريل فإنه نزله وين على قلبك ما نبغى ندرك التفكير بالعيون نبغى نشوف وين المشكلة عشان نحلها يا جماعة أسأل الله أن يعيننا على حلها. جماعة ترى مصيبة إن الإنسان يدخل الدنيا ويطلع منها، وماذا تسمع القرآن بقلبه؟ ماي؟ والله مو بالأصوات، ولا بالسمع، ولا بالآذان، ولا بالحفظ، ولا بالعقول. عشان كده الله عز وجل اختصر القضية هذه كلها لما مرت الصور كلها. قال الله عز وجل: أفلا يتذبرون القرآن؟ أفلا يتنبه القرآن أم قال إذا ما تدبر لا يروح يدور تفسير ولا يدور صوت قارئ ولا يدور قال ما تدبر نروح أم على قلوب يعني باختصار بالعامل هل تحسر صحيح القرآن تحسنك مثل هذا في وانتقرام هو بيتخلص ولا ما تحس إذا نحس فأسأل الله يثبتني وإياك على هالنعمة تراها أعظم نعمة أعطيها بشر في العالم وإذا ما تحس ترى والله العظيم عندك مشكلة مثلها أثناء أي فيه مكان مقفل وهو أهم مكان يعني إنسان الجماعة يصير أصم ما عنده مشكلة يصير ما أعمل ما عنده مشكلة فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب وهذه المشكلة عشان كده الله سبحانه قال أم على قلوب أقصاله ولا تدور تفسير من قبل هذا المكان افتحه. افتحه واحد أم يدور تفسير قبله أقرأ تعلم القراءة طيب يا جماعة إيش أصعب عضو في العالم عند أي أحد في القراءة إيش أصعب عضو وأخطر عضو هل هالقل صح؟ أعطيك دليل سريع الآن هل أقدر قدامكم الآن أقوم وأوقف هنا وأقول جسمي يركع دم أعلمك ولا أخلمك بس أنا أقول جسمي يركع قدامك فتلقى قلبي ركع صح؟ وآمر جسمي يرفع يرطع يسجد يسجد وآمره يرطع يرطع وآمره يتحرك تحرك وآمره عيني تروح كلها منها أقدر آمر عليها لكن ما أقدر أقول قلبي أخشع هل أخشع صح؟ حرك عينك على كيهبك وحرك وزلك على كيهبك لكن قلبك والله ما يحركه إلا الله فلازم تستقر إلى الله عشان يصبح الحالك واضحة معه تقدر تأمر أي عضو من أعضائك يذين اللي تبغاه بإذن الله إلا قلبك إلا قلبك جعلها الله عز وجل عشان تعرف قطاعفك وأنزل هالعضو الخطير قلب لكتابه عشان يصلح هل بس بس القرآن نزل يصلح لقلب فقط صح هذا القرآن كله ما نزل لعشان يصلح قلبك فقط وإذا صلح قلبك الصحيحين إذا صلح مضغة إذا صلحت صلح كل جسمك يصلح فأسأل الله أن يصلح قلوبنا فمن حين فهمنا أن القرآن هذا نزل خلنا أخذها واحد واحدة, واحدة باستقرن ها؟ الآن عرفنا أن أخطر عضوين هالقلب وعرفنا أن الكتاب هذا نزل لمن لي ليصلح العضو الحالة صح؟ لكن هل القرآن هذا هو اللي يصلح القلب؟ لا ولو كان يصلح القلب الحالة كانه، ايه؟ ما ختمنا؟ ولا يا جماعة؟ كان قلت راح تطلبها من الزمان؟ ولا؟ عشان كده أرسل الله في القرآن هذا دروس ومن الدروس درس نزل على محمد عليه الصلاة والسلام الدرس هذا اسمه ولو لا ثبتناك تكتب ركز كلمة ثبتناك يعني كل حرف في القرآن لطعا الله ما قال ولولا أن ثبت طيب ما قال لولا أن ثبتك القرآن أعطاها صريحة لا تلميح فيها مباشرة قال ولولا أن ثبتناك لَقَدْ كِتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شيئا قليلا أول ما نزلت الآية هذا تغير النبي عليه الصلاة فاهم الدرس فاهم أن القضية التبات ليس من عند أحد فكان أول أكثر دعاء الاستغفار في المجلس السبعين إلى مئة مرة بعد ما نزلت هالآية كان أكثر دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فاهل منها ميب عندك حتى وهو محمد عليه الصلاة والسلام ميب عندك ما يبدأ إذن القضية الأولى أن قلبك لن يتدبر القرآن ولن يثبت على شيء ولا على خير إلا بالله واضحة معه جعل الله أسباب تعين على هذا السبب منها على القرآن قال كذلك كذلك لنثبت به فؤادك شوف الدقة ما قال كذلك لنثبت القرآن فؤادك باقي القضية من المثبت, من المثبت هو الله قال لنثبت نحن سبحانه جل جلال به سبب سبب هذا القرآن تثبت. هذا القرآن يا جماعة يتكلم عن إيش عرقنا يا جماعة إذن الآن نقاط مهمة أول أمر قبل ما أدور التفسير أبحث عن قلب المسكين وكيف أستصلحه بالاستعانة بالقوي العزيز الكبير جل جلاله وعرقنا أن ثبات القلب بعد ما يصلح مهو بيدين في يد الله سبحانه وتعالى فهذا قرآن نزل يتكلم عن إيش تكلم عن مواضيع قوانين بالأرض أول قاعدة يتكلم عنها قرآن يعرفك من هو الله يعلمك من هو أنا سبحانه من القواعد في القرآن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الحميد. يقول ابن القيم عليه رحمة الله أبى الله إلا أن يكون هو الغميم وأبى الله إلا أن يكون خلقه خلقه عبد فقراء قال كيف لا يكون فقيرا وقد أخرجه الله من موضع البول والرسيط الملوك من طلعوا من موضع البول إذن والله فقراء أبى الله إلا أن يكون هو الغني وأبى الله إلا أن يكون عباده فقراء إليه سبحانه يقول الله عز وجل في هذا السياق في سياق هذه القاعدة يا أيها الناس وأنتم الفقراء وما بكم من نعمة همين الله تخيل نجمس يوم الأيام وأنتبر منقطع ما عندك لا أحد يساعدك ولا معك وجبة ولا معك أي قضية ونمت جائع ساوي وأول ما قمت جيت سفر قدامك فيها جميع أنواع القطعمة والأشربة هل تشرب وتأكل أو بتسمي شو تسوي؟ الشيخ يقول بنشكر راح وش بعد شكر بتسمي إيش بعد السكر؟ ها؟ بتدور من اللي حطها، لأن ما دام في منع نعمة لابد في منع. لا إله إلا الله. طيب تقوم من نومك وتفتح وتبدأ تشوف كل من اللي حطها. تقوم من النوم تبغى تقوم تتحرك خارج المعقل ما يقدر يمشي. تقوم من النوم ديك تحرك. من هو حاط النعمة لي؟ أعطابك توافقت مع عضلاتك فل يتذكر فيه أمر الله النعم وستحرك على كيف تأمن منه منه اللي أطاك إياها عشان كده يجي معه لو فكرنا النبي عليه السلام والسلام إذا قام يمسح على وجهه يقول الحمد لله الذي أحياني في نعمة في منعب بعد ما أماتني كنت ما أعرف أي شيء ريون مغمضة ما تشوف من وعين ما تأذن ما تسمع ورجل ما ما في شيء أحياني فإذن يا جماعة مدام في لا لابد في منعم أعطاك الله أنه هو الغني وأثبت الله لك أن كل خلق الله فقراء قبل ثلاث أيام أقرأ في سورة النحل يا جماعة والله العظيم هذا الكلام أسأل الله بس أن يفتح قلوبنا لهذا قرآن يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا ممنوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرًا وجهرًا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ايش معنى بالله هذا الكلام اشتلتنا قرئنا ضرب الله مثلا ضرب الله وماذا؟ وما زيد تكفون لو جبتوا المياه ما حل الله الله عسى يصور لك انك لو دخلت في قرية وشفت رجال عنده عبد مملوك العبد المملوك لما انطموا في ذاوية ما عنده شيء يقول الله لا يقدروا اصلا لو قال الله مملوك الحال هل انت عرضت انه ما عنده شيء ولا المملوك ما شيء بيدي سيده فوق انه مملوك مملوك خاصة مملوك صفر عنده صفة خاصة انه ما يقدر يقفص على شيء جال وانت داخل القرية شفت وقعت وقع نظرك على هذا العبد المملوك اللي ما يقدر على شيء ثم نظرت واحد عنده شيكات وأموال، هاه؟ وعقارات، وجالس يعطي، يعطي هذا شبرا وهذا جهرا، واحد يوزع، وأنت محتاج؟ بتروح من؟ هاه؟ أي واحد منهم؟ أحسن تشيح بارا الله طيب من هالثنين دولي كم؟ واحد فقير عبده مبلوك ما يقدر على شيء والثاني قاعد ينفق قدامك يوزع، يقول ناس تعالوا خذوا، بتروح من؟ ها؟ للي يوزع ليش لأن قناعتك رأي جماعة أي فعل نفعله ناشئ عن تصور عندنا فتصورك أنت إن هذا أصلا ما بدل يسوي شيء لنفسه فكيف ينفعني صح الله ليش ضرب هذا المثل قال إذا كان عقلك يفرق بين عبد مملوك لا يقدر على شيء وواحد قاعد يعطي وكلهم مخلوقين من طين فكيف ما علمك ربك بين عبد فقير في الدنيا ورب العالمين اذا كل ملوك الارض اللي فوق تراهم ضيش زي دي العبد المملوك اذا ما امرها الله يعطيك والله ما يعطيش ليش لما تقدم معارضك عشرين واحد يقدمه معروف ثم يطلع ثلاثة أو أربعة أو ستة عشر ما يطلع لهم هذول عند الملك نفسه لا والله أقسم بالذي لا إله غيره لن تشرب شربك في حياتك حتى يأذن فيها الملك الذي في السماء أقسم بالله ما تشربها يموتها الله يموتك الله يمنعها الله يكره فيك المهم والله ما توصل لك حتى يأذن الذي في السماء عشان كده الله عز وجل يقعد القضية يقول وفي السماء وفي السماء خلاص يا ابني الله جماعه الله وفي السماء رزقكم رزقكم موقوع عند كم وله في الأرض وفي السماء رزقكم وما تسعون الله عز وجل يرى عباده ما تفهمه الآية فأقسم جل جلاله فاو رب السماء والأرض فاو من السماء إنه لحق والله إنه الكلام حق والله العظيم ما يدخل جيبك ريال ما عندنا والله ما يدخل ريال حتى يؤذن فيه فوق فوارد السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطئون أن تنطق بإذن من بإذن الله طيب شي تنطق ما تشك أجل كيف تشك أنت عندما تتكلم كلمة تكلم بإذن الله لو تكلم. طيب الله عز وجل يقول لك إذا كنت مقتنع عنك كلامك اللي بتقوله أنت قادر عليه والله العظيم وحقيقة أنك أنت تتكلم وعنك تقول ماذا شاء أن الله رزق أن لذلك ليس عندنا الناس رزقك في السماء البارح مرة من الشيخ عالم بن حفظه الله في المعتكب يقول في حرمة فقيرة معدومة ومسجلينها عندنا في الأوراق حديث صدقات يقول فأرقل اللي وزع ومعها رقم جوالها فكلموها أنه جايين في الطريق الله يزاكم خير جو يقول طب جو الباب، اطلعوا وعياله قالوا لو جماني والدة موجودة قال رجل والدة داخل قال طب جي لخط تعالى نزل معنا النغراب يقول نزلنا لك يا أسر والديت والديت يوم نزلوا هذه القضية كلها الحمد لله خلصوا وراجعين وهم راحين بالطريق للحرم دق عليهم قالت وينكم تأخرتوا علي قالوا سون أنا نزلنا في بيت تولي أنا نزلنا في بيت قالت والله ما حجاني إذن قاعدة والله من منطقة أنتم رجعوا وين للبيت اللي يعطوه إياه قالوا حين هذا جوالكم قالوا والله ما عندها أصلا ولا جوال قابعين تحت خط الفقر طلع قالوا وين والي طلعوا وين طلعوا قاطعين موعدتنا قبل شوية نجيلك لك قالت والله ما وعدت. تحت لكني سألت ربي نهي رزقنا لكن تقولون تأخذونها خذوها بس تروني والله محترسها اللي تقولون تأخذونها اللي بيها الحمدل اللي جابها يجيب غير هذا كلموا الشيخ عادم المقبل قال الشيخ عادم سجلوا الحين العنوان وخذوا وأوصهم وسبح أدرجهم في أوراقه والله ما أدرجوا في أوراق الأرض حتى أدرجوا في السماء الشيخ محمد حسان وأخذت الكلام منه حفظه الله يقول في مكان اللي يعني منطقة اللي ساكن فيها الشيخ في مصر وأذكرني قلت بها القضية ما؟ في المثل هذا أعتقد الله أعلم الشاهد رجل شائد كبير يقول للشيخ يعني إنا معدومين ما عندنا ولا شيء ولد شاهد شايف وبنته وبنت بنته بنت. زوج البنت مسجون والعائلة فقيرة بدأت تتعب البنت بنت طفلة صغيرة وتعبت وثارت عليها الحمى وارتفعت الحرارة الأم أصلاً تقول أنا ما عندي ماك ما عندي فلوس حبة الأكل فوشلون أجيب فلوس وأوديها التاكسي وشلون أجيب فلوس لو لقينا تاكسي وصلنا بلاش من اللي بيدفع حق ثمن العلاج ولو لقينا ثمن الكشفية حب العاجن بيشتري تقول فتذكرت أما يجيب المطر إلى دعه وأن الله هو الغني الحميد تقول فأخذ ماء بارد ومنشفة بحطيت منشفة الماء وحطيت على راس ابنك وقعدت أصلي لله عز وجل تقول أبو يبكي ما لي خير يا ابنك فقامت لها أنا عندي خيرها فقامت أصلي تقول يا ما يجيء المقرف أنا مقرف إذا دعاه أنا دعوتك يا رب قلت ويكشف السوء يا رب أكشف أن تعلم ما فيه نسل وتخلص الطلاة تركعتين إلا المنشبة قد احترت من حارة البنت تغمسها مرة ثانية وتكمدها وتصلي ركعتين ثانية ويا رب إلا لا ينطل الأبو يقول مين قال افتح لبس الأبو ملال صوت لا افتح الباب قال له واحد مع شنطة قال البنت فين قال البنت فين دخل الطبيب وكشف على البنت ساعة ثلاثين ونصف الليل وقت نزول الله جل جلال ونزول يريق بجلاله هو عظيم وسطان يقول هل من داعي كشف كتب الوصفة وأعطاها البنت وقال لها الحساب كذا. قالت له ايش إيش؟ بدأ يسب ويرعد ويسد. يقول يقول إيش المسخرة وإيش خلة الحياة؟ ما تغطشون ما تغطشون؟ الحين تكلموني في نص الليل وأترك أهلي وفي غرقة النوم وأجي وأكشف عليها بعد كل فلوس أمين؟ قال والله العظيم ما عندنا فلوس. قال أنت داكن علي الآن. قال وشوفتكم بنتكم مريضة. قالوا والله العظيم قالت ما عندناش جوا ما عندنافلوس ما عندناش تلفون قال أن ما جرى دا نمرة ثنين ما رقم منه قال ما ندري شوي اللي بجيران طالع يتحرر دكتور فقال له يا دكتور إننا نجبرت قال هذا رقم رقمكم قال لي هذا رقمك أنت جعلت بنتها تعبانة تعال الحق عليها تقول دخلت الدكتور عليهم وطلعها جاء قاعد يصيح عنده قال شوفوا أنا والله العظيم ما ما بيكفر ذنبي إلا الله عادل وما سابني لكم إلا الغني سبحانه ووالله العظيم ما هو أنتم الفقراء أنا الفقير وبنزل وحشت لكم عشاء ما عندهم عشاء بجيب لكم عشاء وضل وحشت لكم علاج البنت وهذه مصروف الشهر وكل شهر لكم عندي مساء يا جماعة يدبر النمل ما في نملة شبناها من يتجوع ما عندهم مضايق النمل ترى يدبر النمل والصراطير والفئران كلهم دبرا ما تجوع ولا يوم ولا يوم وجبة تجيب ما عنده شيء جاهز مخدر وقت الوجبة يجيب الله سبحانه وتعالى فإذن يا جماعة خضية الآن تعليق هذا القرآن جاء حتى يعلق قلبك بالله وحده جملة لله من الخواعة القرآن جماعة نشوف كم قاعدة من فيه بالله من خواعة القرآن هذه قاعدة يفهمناها يدي معا أسأل الله أن يفهمناها من قلوبنا إن رزقك ليس عند الناس رزقك هو عند الله عز وجل ومثل ما يجي الغني الفقير يزوي الغني ترى أقسم بالله في أغنية دولون فقرة أنا وخارج الغامضي الشيخ خارج الغامضي قبل أربع أيام كنا في جيزان من مطار جيزان بالسيارة إلى منطقة بيش وإنه في الطريق شارع عام عجوز والله يا جماعة ماها عصى تدب ذبيبا لا تمشي تدب راح اليوموزين يقول هذه مجهولة يعني باعهم نجوم من اليمن وضربهم الفقر فجاء تأكل بس ولا عجوز ما عندها عندها رب العالمين جل جلاله المهم تعدينه آه نرجع ونمسرع الرجال في طريق عام يوم وصلنا تقريبا حوال اثنين كيلو بعدها قلنا أرجع يا رجال قال الله في مديور قلنا بتلقى إن شاء الله بيكثر لك الله من اللي أمر منها يا جماعة نرجع هي أمنا هي غصب ها من هنا من ورق شو من رجعنا لأن الله عزيزي بخايا نرجع خلاص انتهت القضية طيب إن من ابنها جيدان جاي من الرياض غصب عليك في ذاك اليوم في ذيك اللحظة وفي تلك الساعة مكتوبنا تنشيهنا وأن تصل لها القضية والله يا جماعة الرحلة هذه جاءتنا بعد خمس عيوزات لأن الله ما يضعنا نروح قبلها بيوم لأنها معجوز ما كانت فيه ديورنا بعد المسافة الطويلة هذه رجعنا وانا رجعين ناظر يسار النساء في مين رجعنا ناظر يسار وكل شوين نقول انكم ما باقي تقدير المسافة قدام شوي قدام شوية قدام شوء المنطقة يا جماعة فيها شجر بعد مساءها من راح يطنيع فيها شجر كل الناظر وين ناظري صار أمر الله واحد فينا مع القناها في أمر الله واحد فينا شوفوها يمين والله يا جماعة يمكن دقيقة واحدة بس تدخل بين الشجر معنا نشوفها لو تأخرنا لكن وين نتأخر هذا الدعوة من صدفة تقتق بير العليل في يوم لقيناها نزلت مثل الشيخ خاذنا بذلك نزل اللي هي داخلة شوية عن الطريق زلت السلام عليكم قالت عليكم السلام قلت هذه من الله هذي قالت لا إله إلا الله هو الرزاق ما جاء رزاق الله والله والله العظيم في ذات الوقف كني أنا الفقير وهي الغنية قسم بالله يا جماعة قالت لا إله إلا الله هو الرزاق يوم يا جماعة رحت رجعت بروح للسيارة والله العظيم فيها يا ربي يقول لي يرجع باقي معك لها <تصفيق> اللي باقي هي لهم بحقك وقسم بالله يا جماعة رجعت غصب شوف كلها ترى غصب عليك فرجعت لها كنت خلي أسألها قبل قلت لها تكفي اللي عدت كيها تكفي قسم بالله قالت كلمة اللي ما يكفي قالت يا ولدي لو ريال من الله اكفي لو ريال من الله اكفي ما علمهم عطتها لي معي راحت السيارة شوي لا راكب اللي هي جاي قالوا اعلم في سرها جاي يوم جت ادنوا شيء خالد ورأي لهم في قالت يا ولدي الكلمة الطيبة من المؤمن خير من صدق والله الرزاق كراحت يا جماعة أقسم بالله كأنها م... أنا كأنني جاي أطر منها وأقول يعني شفت الكلمة قالت من الله ريالي كفي طيب ليش ما قالت زو... أنت اللي معطيني ليه هذه يا جماعة كل القضايا في القرآن من يستغني يغنيه الله عشان كنا يا جماعة كل نعمة تجيك ما تردها لله أو تذكر أحد قبل الله أقسم بالله أنك فاشل في التعامل فاشل في الدنيا فاشل الله عز وجل لما تكلم عن سليمان عليه السلام قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مؤمني؟ قال عفليتم من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك إلى أن قال الله عز وجل فلما رآه مستقراً عنده قال بيضلوا بيضلوا ما قال؟ لا الله جيوكم يا شباب الله ما قصرته؟ لا قلوب ما تذكره قبل الله يعني يعرفون الأمر وين يدبّر يعني يعرف صلاة تو يدبّروا الأمر وين؟ من الثقه هم من عنده. هم من السماء إلى الأرض. أنا نبغى ندبرها من الأرض للأرض. ما سله؟ واضح يا جماعة. ترى هذا ينقص على كل الأمور. أمور دينية ودنيوية. والدنيا ما تجي هي أمور من الأرض للأرض. القرآن جاي يقول في الأمر مو من الأرض للأرض. من السماء للأرض. لكن يبي قصيدك أنت كيف تستنزل على الرحمات بالفتقار؟ اللهم يا ربي أغننا بالافتقار إليك. ولا تفترنا بالاستغناء عن كفلك. القاعدة قبل الأخيرة. كل واحد. شوف انتبه هذه قاعدة أصلها رب العالمين في القرآن. ليس كمثل شيء. ما أحد مثل الله عزوجل. لا تعامل خلق الله مثل الله. انتبه. لأن كل واحد من أهل الأرض كل واحد من أهل الأرض تقدر. تزين علاقتك معه، ألين تأخذ اللي تبغاه، ثم تتنكر عليه. نثال، أقدر حين أقولك أنت وزير، وأباك توظفني، ها؟ فشوي توسط لي عند وزير ثاني ولا لا؟ هو توظف. أقدر من ما أتسلم عليك، صح؟, قانون صح ولا تبي تصلني؟ خانون، ما في. فعلاً، إلا الله، إلا الله. وين القاعدة هذه الجامعه من في غير ما مو منها قال الله عز وجل في سوره الإسراء وإذا مسكم الضر في البحر كنت في البحر, البحر لاطمت عليك الاموال شفتي عيالك يضربون ها واذا مسكم الضر في البحر اظن لما نجدو ما عاد تذكرت إلا الله ما عاد تذكرت خلاص ما يقدر عليه إلا الله باختصار. ضل من تدعون إلا سبحان ربي فلما نجاكم لا إله إلا الله كم مشكلة مرت عينا تصحن عند ربي ونجالا منه كم فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الضُّرِّ راح الخوف صح خلاص الحين توه حاط رجله على البر قال الله فلما نجاكم من الضر آمنتم وكان الإنسان كفورا خلاص آمن الحين خلاص ماذا الله بعدها؟ ها؟ ماذا قال بعدها يسمعي؟ واصل البرل حالاً أفأمنتم خلاص آمن؟ أفأمنتم أن يقفف بكم جانب البر، يعني البحر لي والبرد مبلي؟ كلها لله هذه تسويها مع غير الله واضح يا جماعة؟ أنت في قطرة الله جابوا ما ينجيك وبعد ما ينجيك أفأمنتم أن يخذ بكم جانبا أو يرسل عليكم حاطبا ملا تجدونكم وكيلا ما عاد أحد ينفع طيب ما أخذك في البر أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ في تَارَةً أَخْرَى يقول أقدر أنسيك ورجعك مرة ثاني البحر يعني أقدر أخذك في البحر وما أستجيب لك وأقدر أنسيك وأنا أجيك وأخذك في البر وأقدر أنسيك قضيتها في البر ورجعك في البحر أيش الخدرة هاي يعني واحد ركب طيارة ورجع فيها والله ما عنده أركب طيارة نسى هالله وركب طيارة صح ولا لا عشان كده قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه ثارة أخرى لكن والله مع التجذي الأولى قال فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا بلي تبيعا والله ما عدا حيتابع موضوعكم في الدنيا يمكن يتابعون بعضهم يتوسطون ما عاد حيتابع الموضوع مع رب العالمين فهناك القاعدة يا جماعة إذا فهمت القاعدة ما عدا تظن من مآمن من مكان الله عز قال الله عز وجل في صورة يونس واذا من اي انسان اضطر دعانا اجمعها كنت اجزم ان كل مرنا في مرحله لكن اسال الله لا يجعلنا في اللي نتنقص على اعقابنا نلتف الصراط قال الله واذا منزل يان دعونا اضطر دعانا ما يقدر الله عز وجل الآن يجيك رسالة الآن لا يجينا رسالة ونطالع أقرأ إلا ولد مجاهد في العلماء مذكر يقدر يقدر عليه ولا ما يقدر وأطلع وش أسوي في الطريق يا رب بشكل غاني لا يا رب فه ونجاح السيارة يا رب ونواجه مدة المشاة يا رب فه وإذا مزلنا ضردا لجمني بقول أبزر خليك تقول يا رب طول وقتك دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً بالأقدر خليك ما تنسان غصب عليك. حيالنا وينهم في البيت ومعنا اللهم ورجن نشكر نعمتك يا رب العالمين. فلما كشفنا عنه الضمر شوف الجثبة على طول ها رحت بجاتوا دي لا والله طلعوا حمد لله مر. مرة كأن لم يدعونا إلى ضر ما رجعت ألبس اللي أبغى واسمع اللي أبغى وأقول اللي أبغى ولا أفكر في ربي فلما مت... فلما كشفنا عنه ضر مرة كأن لم يقول كأنه يوم ما قد يحتاجني ابدا تصرفات تصرفات واحد ما قد يحتاج ربي أبدا ومستغني عن ربي دائما فلما كشفنا عنه ضر إلى ضر مث كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون في نفس الصورة. وَإِذَا أَلَقَنَنَّا لَرَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَثَّةٌ إِذَا لَوْمَ فِي آيَاتِنَا مباشرة يقول كيف قال الله بعدها انت قدرت قدرت يا انتماء الناية على ولدك تغلب على, على الدين؟ ها؟ فِي آيَاتِنَا قال قول الله أسرع سبحانه الله ان سريع تغيير لحالك من زين إلى شين أسرع عند ربي أسأل الله أن لا يؤاخذنا بذنوبنا ونعوذ برحمنا صخبه ونعمة عباده من عقوبته قل الله أسرع مكرًا إن عز ولا لا يكتب أمكر مكتوب على طول أول ما تنكر مكتوب إن رسلنا يكتبون ما تنكرون شكرا بعدها هو الذي يسيركم في البقر والبحث خياطك تمشي ما بين كل عشرين متر مصورة لو انفجر الكفر ودخلت المصورة ودخل الحديد وكسر عظامك من يملك لكم من الله؟ نفعان أو ضرة يعني أنت يا جماعة في كان خطيرة وممكن كثر بس في خلاص انت في قضية صح قال هو الذي يسيركم في البر قل من يكلأكم بالليل والنهار للرحمن من اللي حاق بالخروج وترجع وغيرك روح ما عاد يرجع العيال في حادث ها قال بلهم ذيك ربهم عندك ربهم وعيبه قال الله هو الذي يسيركم هو الذي أسيركم في البر والبحر حتى والله ما يبرك إلا قلب متذبر أسأل الله خليجي يجعل قلوبنا متذبر لهذا الكتاب هو, هو الذي أسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في القلب شو حياتك كلها من أولها إلى حتى <تصفيق> إن كنتم في البُلبي وجايين بهم بريح آه. طيبة. ماشيل أم وظيفة وأولاد معك في البيت ولا أحد منهم تعبان والأم والأب, والأب والأم وكلها زينة حمدلله راتبك موجود أكلك موجود أملك موجود ما عندك ولا تبغاه وقت تشتري ماي وردك للسانك ها الأمور كلها طيبة قال وجايين بهم بريح طيبة. وفرحوا بها يقول الله أقدر وصلك من الراحة لين تفرح لكن فجأة الدنيا مالها عمان قال حتى إذا كنتم في القلك وجرين من برينا طيبا اذا ريح عاض تقلبت السفينه وشاف عياله يروحون ويبغى ينقذ هذا ويمسك الثانيه وامها غرقت من قدامه والجثث طاحت على الأرض الارض والدعوه كلها تغيرت قال وجاءهم الموت من كل مكان احيانا تنقلب عليك الدنيا وكلنا جربنا يا جماعه وبات رخو شدها وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أي أيقون أنهم ضيبي ما في مجلس لا قدام ولا وراء ولا يمين ولا يسار كل مكان مقفل مصائب وظنوا أنهم ضيبي من يسألون ما لهم لله دعوا الله من دعم الله مخلصين لو الدين وش يبغون ما يبغون كل شيء. يبغون بس هذه لئن أنجيتنا من من هذه كم مرة قلنا يا دماعة بيننا بل كم مرة قلنا بس يا ربي هالمرأة ها يا رب بس بس هالمصيبة تكفف الرجاعين يا رب ها كم لئن أنجيتنا من هذه تنتج الوعود الناس تنكزر تجي الوعود إن نحن نعرف إيش ضربنا، أنا أقول لا إن أنتَ هذه إيش؟ لأن أكوننا والله على أشكر شكر والله على أسوي، يبعد ينظر نظور، بيتعتمر بيصح، ها؟ ل Ain إن من هذه لأن من الشاكرين، فلما أنجأهم، ها؟ نعيش كل إدمان، فلما أنجأهم إذاهم إذا يبغون في الأرض. بغير حق يا أيها الناس وإنما بغيكم على أنا أنفسكم متاع على الدنيا أنت كل مرة بتسويها ها؟ أنت من أنت محتاجني في الدنيا بس حتى في الآخرة قالوا متاع على الدنيا ثم إلينا مرجعكم لكن المرة هاي طلعتك من بر فمن يطلعك من النار أسأل الله في هالليالي من يعتقر قابلها منها هذا آخر قاعدة يا جماعة القاعدة الأخيرة حتى لا نطيق وقد أطلنا لكن ابشروا إنها في ليلة وتف وأسأل الله ترى يا جماعة في كل ليلة أعتقاء وأسأل الله العظيم إن كنتم تعافوا من الجلوس فأنا والله تعافوا من الكلام لكن نرجو هذا عند رب العالم غير ما يغني يا جماعة وصوته يروح إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لكن عندنا شيء ما عنده وترجون من الله ما أعجب أنت تطلع من هنا كل هذه الحقيقة وأسأل الله أنت أن ترفع أسماءنا وأسماء والدينا وذرياتنا ومن نحب. والمسلمين يا رب العالمين نعتقى هذه الليلة ماذا لحاوى بأني القاعدة الأخيرة يا جماعة وهي تندر تنزل قاعدة تدذر الأمر من السماء وهذه القاعدة يا جماعة أكثر ما فشل فيها يوم فهمها خطأ عشان تحبني أنت هل أنا أحتاج إني أخ هل أقدر أخليك تحبني؟ أقدر ما أقدر لكن طيب هل أقدر أخلي اثنين منكم يحبوني والباقي عجز عنهم؟ ما أقدر ولا واحد ولا واحد لكن أقدر أرضي ربي سبحانه فيحبني فيحب بس فيني غلط غلط عليه لأن الأمر يدبر من من السماء الشيخ نعيم بن باز عليه رحمة الله يحدثني واحد من مشايخ معه الشيخ بدرون يقول كنت مع الشيخ نعيم بن طالعين من المسجد يقول جاني واحد من قريه بعيده والله يقول قال اسمها أنا ما اعرفها يقول الشيخ دي. يقول قال يا شيخ والله العظيم بس بقول لك الواحد انا لا بلاكل ولا اطلب ولا اطلب شفاعه بس بقول والله اني في قرية ما عندهم لا كهرب ولا عندي شيء والله يا شيخ انهم يحبونك ويدعونك إلى الى ذكرك فيهم قال الشيخ مزدى راسق على صيح قال اللهم ادعنا خيرا ما يظن الشيخ عزيز البالد راح دولي يصدق عليهم عشان يحبونه لكن نحسب والله حسيبة صلحها مع واحد فقط وهو المطلوب أنت صلحها مع ربي يصلحها في الدنيا وفي الآخرة وتحت الأرض فوق الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عشان كده يا جماعة القاعدة يزددروا الأمر من وين؟ من السماء لأجل هذا وين تطبيقات هذه القاعدة في الآيات سمعناها اليوم؟ ومن آياته والله يا جماعة مثل هالمسكين اللي يتكلم قدامكم أقسم بالله أن واقف معكم مسكين مثلكم وصلي معكم والله العظيم مثل يمثل واحد وقفته ورميت عليه ألف صحن وذلتمسكها وما عنده لا يدين آيات قسم بالله ما دم يشتخلم يشتخلي ومن آياته ومن آياته لكن أسأل الله عزيز يجعل فيما يسر هو خير لي ولكم عند سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها نطبق القاعدة هذه إن الأمر تبرمي من السماء قال وجعل بينكم من اللي جعل طيب أنت معها في البيت ما تقدر تجعل عطى هدايا اليوم ما تقدر تجعل يجب ما عنا فأنا خلص نبقاها أرض أرض ما في أرض أرض أنت من عندك تصلحها مع ربي فنلحها معهم غصب فيا جماعة الأرض ماذا مي... مي... خضيئة يعني ياخذ دورات وياخذ وياخذ, ويأخذ. وفالأخير الدعوة إذا ما استقيت الله ما يطمع حدث إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ايش من اللي يجعل هو بنت سيجعل مساء القلوب يا جماعة ما يملكها أحد إلا الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا لو قلت تعال في الأرض تعال مليون يمكن تشكرني في وجهه لكن ما تحبني وما وتحداث تسجد كم تجد ما تدعيلي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف إذن يا جماعة قضية من وين يجد الأمر من السماء تطبيق القاعدة هذه آخر تطبيقاتها ها قضية يا جماعة قضية هاي لنا كلنا وأول المسكين المتكين قضية الإخلال الله عز وجل ما يقبل يا جماعة أي عمل أي عمل فيه شريك مع ربي لو واحد ما يقبل الشيخ محمد حسيني عقوب الله يربي يحفظه ويجيب في علمه ويثبث نوائيا كنت في نجوة هنوية في الكويت قال يقول لو واحد جالس هو مراته وقال للمراته بتحبيني قد إيه قالت لأنا بحبك 98% يقول الآن هو 98% كثير له شوية كثيرة مرة لكن يقول الحين ما يفكر في 98% يفكر في دي وين راحت صح فتلقاه يقعد يقول ما يفرح يقول له 2 دي وين لو قابت له نص من الثنين يعني نص فين؟ نص في نص من الثنين بحب فيها ود الجرام يقول والله أن ينسى الثمانية وتسعين ويطلقها وغير تركها حية بعد مع أنه هو لها يعني ها؟ هو زوجها وهو مستفيد أصلا ومع ذلك ما رضي وهو ضعيف عشان كده الله عز وجل يقول بحيث قدتي أنا أغنش شركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي مو بأشركني مع غيري أشرك فيه معي يعني أنا الأصل وأشرك فيه معي غيري تركته وجركه القضية ما أجمل كيف صرحها قرآن القضية قضية باختصار لا تظهر للناس وتعب نفسك وطلع لهم أنك أنت صالح واضح لا تعب نفسك وتوضح للناس أنك صالح إن كنت رجل وكنت امرأة وضح لنفسك قدام الله أنك صالح في خلواتك أعيد لا تتعب نفسك واتطلع الناس انك صالح لكن ان كنت صالح فطلع واستعين بالله عز وجل انك انت تثبت لنفسك امام الله انك صالح وانت اعرف نفسك وانا اعرف نفسي هذا القضية طرح القرآن بكل وضوحه بالطريقة هذه قال لا تجمع عينك قدام الناس عشان يقول والله انسلام خاشع اصلا الاثر هذا اللي يبقى في قلوب الناس مو في يديهم اصلا فقل الله يا جماعة إذن ما منك لله عز وجل هو يسلحها يدبر الأمر من السماء أنت تحاول تسلحها عنك ومشي الدليل في القرآن جاء المنافقون دخلوا على النبي عليه زي ما دخلنا يا جماعة في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس ثم دخلوا عليه جو قالوا وإيش قالوا نشهد إنك رسول الله كواحد رب بي يقول رب عند النبي عليه السلام يقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله روحي لك الفدأ أنت رسول الله أشهد أظهروا الصلاح ولا أظهروا ها؟ أظهروه بتأكيدات نشهد إنك هذا التأكيد لا تأكيد رسول الله إيش رد الله عليهم؟ قال والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن اللي قال في هذا الكلام كذابين لا إله إلا الله والله يشهد إن المنافقين لكذبهم طيب هذه القضية كان فيها قرآن ينزل فيكشف للناس فا الآن كيف يكشف سأتيك به الآن من القرن وفي الجهة المقابلة يأتي سبع أشخاص الجماعة هذا شو شو. يأتي سبع أشخاص ودعوا أهلهم وتركوا أموال ما عندهم أموال تركوا أولادهم وتركوا بيوتهم وجووا عندهم سبعة وجوه وإن بعد السلام جاء فقالوا يا رسول الله حديث القحيم قالوا يا رسول الله ذاب وراحل نبغى بس ذاب تحملنا وأكل يبلغنا لين نجد مرواحنا في سبيلنا ما نبغي شيء فقال الله عزوجل مرأة الموقف النبي عليه الصلاة والسلام موزع الأبل اللي عنده كلها صح ما عاد بقي لهم شيء تبعون ما في شيء كفيهم قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا أكث يعني وجبات يلا كفي اللي اللي بروحون الحين جاهزين والجمال ما تكفي خلاص في ناس روحين عرض لهم فني خطفهم فرجاء وركبنا ناس عرض لهم في يوم قال الله عليه وسلم شو؟ إيش ما قعدوا الصيام من العسل، هم ي... يعبدون الله، ما يعبدون الرسول أسلم. فعارفين الأمر وين يدبر في السماء. يعني مو بالقيام والعسل سواد، بكوا قدامه بيطلع حديث يقول هذا اللي خاطئ. ما شاء رحمه النبي عليه السلام شايل هم رب العالمين لأنه يعبدون الله. فأول ما قاموا العسل لا أجد. يعرفون هم كذاب على السلام يقول الله تولوا أول ما تولوا يقول الله سبحانه وتعالى وآعينهم تفير مو بدمعة ولا دمعتين تفيرين من الدمعة طيب النبي عليه السلام يشوفهم يشوفهم أن يعتلم ما يشوفهم هم عظيم ظهورهم ها؟ طيب لو واحد قدامهم وشافهم هم يبكونوا قال ايوالله من الناس طابين بس قاعد يطلعونها الدموع لي المناسقين اللي قالوا نشهد انك رسول الله الله عز وجل يقول حتى اللي شافهم من قدام يقول حزنا فلاهين بدموع كذب هذه هذه من داخل من اللي يعلم اللي داخل ان الله اخفوها جاهدوا على اخفاءها لانهم يعاملون الله فأبى الله الا ان يظهرها تقرأ حتى قيام الساعة حتى ينفرها على قرار إذن قضية ماهب من الأرض للأرض واضح يا جماعة كيف أصرها القرآن عشان كذا أبو بكر رضي الله عنه لما جاء ومر هو النبي عليه الصلاة والسلام عند بلال وأبو بكر توقوه مكلمة كلام قاتي عليه يقول له أنت أذهبت أموالك كلها قاعد تعتق الفقراء الضعوف اللي يا الله يمشي لواحد فيهم قال لأمالك تعتق الضعفاء لعلك تعتق الأقوياء على قل ما دامك معتق معتق مضيع فلوسك على قل اعتق الأقوياء الذين ينفعوك إذا انقلبت عليك قريش على قل دق من عنك إش قاله البكر إش قال قال يا أبتي إنما أردت ما هقاعد يقول لا والله بقى صان ميت زينة مسلح ربي ها قال إنما أردت ما أردت مر النبي عليه السلام وبل... أو... وبلال يعذب ومعه بكر قال يا أبو يا بكر إن بلال يعذب يعني فهمهم فأدرك أب... أبو بكر مراد النبي عليه السلام فراح وأخذ فلوس وراح لأميه من الخلف وأعتق بلال أول ما أعتق بلال انهبت قريش شكاله ترى شب بيجيك لي كده بتسوي عمل خالص لا بيجيك لك لا أنا دعم له كله تبعه. قالوا والله ما أعتقد أبو بكر بدالا إلا ليدن لبلال عند أبي بكر. أبو بكر أصلا بلال مقدم له خدمة والحين جاء عاد رده مو بالوجه الله هل أبو بكر راح الناس قال والله يا جماعة الله يشهد أه اسألوا ها إني أنا والله مسوي لها عشان ترضي. أبو بكر ما كان فيه. والناس يتكلمون إلى جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال قل للناس وما لأحد عنده ما لأحد عنده لا بلاد رضي الله عنه ولا غيره وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بسغاه وجه ربي لأعلى أنا أعرف أعلم ما في قلبه والله ما عطاه لبلال ولا لغير بلال ولا لأحد إلا لوجه ربه الأعلى شوف الهدف إلا ابتضاء وجه ربي الآلا ولا سوف يرضى الله ما يحتاج يقسم أنه بيرضي وبكر لكن يقسم الله لا موطع القسم إني برضيك أبو بكر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 أنت تشتغل مع رب العالمين يقول أكل أكل أكل أبو ذره والله لو أطاع مخلص ربه بعد من وراء سبعة أبواب لا أبى الله إلا أن يظهرها لنا والله لو عصى رجل عاصي وأبواء سبعة أبواب أبى الله إلا أن يظهرها فيا جماعة خلطنا هالقواعد ما فهمنا القرآن قبل أن نبحث عن التفسير قلنا نشتغل بقلوبنا يا رب ندعي أن الله يصلح القلوب ما يصلح الله عز وجل ومن يتكبر يصرف الله عنه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون إذا كنت متكبر ما تدبر القرآن إذا كنت ظن أنها من نفسك ومن فهمك لأن القرآن إذا رأيت أن تدبر القرآن لكن كل على قد اتقاظنا لله عز وجل أن يفهم القرآن على قد ما نفهم القرآن أطبق ما تعلم في شيء مفهوم بسيط أخي من الصلاة بسيط يغض من أبصالهم مفهوم ما تبعى كثير طبق ما تفهم يفرهم كالله ما لا تفهم قاعد طبق ما تفهم يفرهم كالله ما لا تفهم أسأل الله سبحانه وتعالى يهني وكرمي وجوده وإنعانه وإفضاله أسأل سبحانه بإننا نشهد أنه هو الله الأحد الصمد الذي لم ي ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأحذب أثماكك إليك وفصاتك إليك اللهم إنا نسألك حب عمل, عمل عمل على أرضك لك خالصاً لوجهك أن تجعل موغيها من المخلصين اللهم اجعلنا وإياه من المخلصين المخلصين اللهم اجعلنا من المصطفين الأخيرة اللهم يا رب إما الأرض أرضك والسماء ثماثك والجنة لك والآخرة لك والدنيا لك وكل شيء بيد الله اللهم يا ربنا من كل خير يا رب ضاءه وضاءنا ما علمنا منه وما لنعلم اللهم يا رب ولا عذبك من الشر كله عاجله وهاتمه أوله واخره فاضمن لي, لي, لي ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعم البقراء وأنت الغني فلا تذكرنا بغيثك اللهم يا رب اجعلنا أفخر عبادك إليك واجعلنا أغناهم بك اللهم اجعلنا أذل الخلف بين يديك واجعلنا أعزهم بك اللهم يا رب أغننا عما أغنيته لنا أغنى. اللهم أغننا بمرك عما انتواك اللهم يا رب الأرباب يا من في يديه الدنيا والآخرة إنا نعلم علم يقين من كتابك العظيم أن لك أصطيات من خلطك اللهم يأخذ بالأرضان اجعل أباعة إجابة واجعلنا ووالدينه من ريافنا ولا الزاجع ولا نحببناه فيه ومن أحبنا فيكم ونوصانا بالدعاء إلا اجعلنا من أولياتك المقربين اللهم اجعلنا من أولياتك المقربين اللهم ذبت قلوبنا حتى نلطار اللهم يأخذ إنك تعلم ما في صدني أحبدي هؤلاء الأخواتي هناك من أمليات اللهم إنك قادر على تحقيقها الكجرها وما ذلك عليك بعزين اللهم فلا تبقي لنا ولهم أمليا هي لترضى وبدأ بها فلا إلا قضيتها فيها في لإزاعد بمنك وكرمك وتؤذك يا إله الحق يا رب يا رب الأرض والزمارات اللهم يا ربي إن كنت تعلم ولا يعلم إلا أنت إن كنت تعلم أن كل الريال الماضية لم ترفع فيها أسماءنا بريت من البتلها في النار ونعلم يقينا أنه قد رفع أسماء وحولك لا يبدل وهذا كلام النبي عليه عليها الصلاة والسلام وإن لله في عدقاء في كتبينها اللهم إن كانت أسماءنا قد رفعت اللهم فأوزينا من نشكص نعمة فيها وإن كان يا ربي نعلم علم يقين وأنت العزيز الحكيم اللهم كنت ان كنت سعدا ان اسماءنا معروف اللهم يارب بلا تجعل أسماء حقا فذل تقف بدون أسماءنا يا رب العالمين اللهم يا رب اغفر لنا بما فيها وما لدينا فقراه للقران تنغى نحن الفقراء الى كل غني عنا في كل شيء نحتاجك في كل شيء وانت غني عنا في كل شيء طلبتنا حرم ما عندك بشر ما عندنا اللهم إني قد on what um they can ask up